شيخنا الحبيب يتبقى سؤالين فقط يا شيخ سؤال الأخ يقول الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري تفضل يا شيخ معك الوقت حقيقة يعني أنا رجعت الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري يعني مسألة تفصيل في بالضرورة هم يتكلمون عن العلم كعلم لا يتكلمون عن الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة أنما يتكلمون عن العلم الضروري كعلم ضروري وقسموا حسب يعني تصنيفهم قالوا ما يعلم عن طريق الحواس الخمس ما يعلم عن طريق التواتر ما يعلم عن طريق ببداهة العقل ما يعلم عن طريق بداهة العقل وقالوا العلم النظري هو الذي يحتاج المرء فيه إلى نظر وإلى استدلال إلى نظر وإلى استدلال وبحث يبحث هذا الإنسان في هذه المسائل حتى يستطيع أن يثبت النسبة بين هذين الشيئين بين هذين الشيئين وأنا يعني أرجأت الكلام والتفصيل في هذا الموضوع يعني إلى الدرس القادم لأنه صحيح. يعني موضوع يعني فيه شيء يعني من الطول وشيء من التفصيل وإن شاء الله المر الجاي سنتكلم في هذا الموضوع بتفصيل أفضل وأحسن وتكون النفوس إن شاء الله يعني مستعدة لفهم هذا الموضوع أكثر وأكثر إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ سؤال يقول لماذا قال المؤلف العلم المكتسب لماذا قال المؤلف العلم المكتسب تفضل يا شيخ هو حقيقة يعني تكلم تكلم عن العلم الضروري قاسم العلم مقتسب لأنه علم نظري ولماذا يكتسب لأنه غير مكتسب أصلاً يكون يعني لما تكلم عن علم النظري قال لا يحتاج إلى اكتساب العلم الضروري قال لا يحتاج إلى اكتساب يعني فلو لامست يدك النار لا أحسست بحرها ولو ذقت شيئا حارا لا صحته من الألم ولو نظرت إلى شيء فرأيت لونه العلمت بأنه أسود أو أنه أبيض أو أنه أحمر أو أنه أحمر لكن العلم المكتسب قال هو الموقوف على النظر والاستدلال يعني, يعني هذا العلم يحتاج إلى اكتساب يحتاج إلى بحث يحتاج إلى نظر يحتاج إلى استدلال فسماه مكتسبا لأنه لم يكن قبل ذلك موجودا يعني عوام المسلمين وصغارهم وكبارهم بعلم ولا يفرقون بين الأحمر والأسود والأبيض والأسود ويفرقون بين الحار وبين البارد بين الحار وبين البارد لكنهم لا لا يستطيعون أن يفرقوا بين بعض المسائل التي تحتاج إلى بحث حينما تقول لهم يعني ما دليل وجود الصلاة ما أدلة أن الله جل وعلا يعني مستوى على عرشه فهذا الأمر يحتاج إلى اكتساب ويحتاج إلى بحث ويحتاج أن تحفظ الآيات وتحفظ الأحاديث وأن تنظر في شبه المخالفين فتكتسب هذا العلم اكتساب تكتسب هذا العلم اكتساب فسمي اكتسابا لأنك تبحث وتكسبه بعد البحث وبعد النظر والاستدلال ورك الله فيك يا شيخ. في سؤال يا شيخ شخصي يعني عن مسألة النظر والاستدلال يعني، وما فاهمت يعني من كلام من كلامكم أن النظر يعني أقوى أو أشمل من الاستدلال يا شيخ، ولكن لو توضحها لنا بصورة يعني أقرب يعني لأن النظر حقيقة كلمة جديدة علينا يعني لم, لم نستوعبها بعد. هذا سؤال الأخير إن شاء الله بارك الله فيكم تفضل يا شيخ معك الله والله أنا يعني ذكرت لكم يعني أنني سأفصل في هذا الموضوع إن شاء الله في في الدرس القادم إن شاء الله وذكرنا لكم يعني أن النظر كما عرف هو الفكر في حال المنظور فيه وذكرنا بأن النظر إما أن يؤدي إلى علم إما يؤدي إلى ظن فإذا كانت المقدم المقدمات ظنية كانت النتائج ظنية وإذا كانت المقدمات قطعية كانت النتائج قطعية وذكرنا بأن الاستدلال هو طلب الدليل الاستدلال هو طلب الدليل ويعني الدليل كما ذكرنا عند الفقهاء يعني يطلق على يعني ما كان قطعيا وعلى ما كان ظنيا بخلاف المعنى هما بنفس المعنى إلا أنه يعني النظر عندهم هو الفكر في حال المنظور الفكر في حال المنظور فذكرنا أنه النظر أن يستدل أن يستدل <تصفيق> صحة كلامه فيثبت صدقه كلامه، فهذا ال فهذا التصديق إلى الاستدلال يحتاج إلى الاستدلال لأن الطرف الآخر يطلب منك البرهان ويطلب منك الحجة على صحة كلامك، لكن النظر قالوا ليس خاصا بالخبر فقط ليس خاب ليس خاصا بالفقط وإنما يعم الخبر ويعم الإنشاء يعم الخبر ويعم الإنشاء بمعنى كما قلنا أن كلام العرب ينقسم إلى أخبار وينقسم إلى القسم الآخر إن شاء. وهذا سيأتي معناه عن في عن مسألة الأمر والنهي والقسم والتمني الكلام كما قلنا ينقسم إلى خبر وإلى إن شاء. الخبر يحتاج إلى تصديق ويحتاج يا أما إنه يصدق وإما إنه يكذب فهذا يجب على من تكلم به أن يستدل على صحة ما تكلم به بخلاف الذي يتكلم بالانشاء والانشاء هو لا يحتاج إلى تصديق ولا إلى تكذيب وإنما يحتاج إلى امتثال أو عدم امتثال فلو قلت لك اجلس أو قم أو كل فإما أن تمتثل قولي وإما ألا تنت وإلا تمتثل إلى قولي ما هو الإنسان؟ هذا القسم يسمونه الاستخبار يسمونه الاستخبار يعني يطلب منك طلبا فيقول لك هل ذهبت إلى المسجد فإما أن تجيبه بنعم وإما أن تجيبه بلا فهذا يسمى الانشاء الطلبي يسمى الانشاء الطلبي ومن أ 제일 الطلبي الاستخبار يعني طلب والسؤال فالآن يقال ما هو الانسان فالآن يعني فتذكر له ما هي صورة الإنسان ما هي صورة الإنسان وما هو شكل الإنسان فتقول إنسان هو حيوان فإذا أنت تعرف ما هو الحيوان وتقول له ناطق يعني مفكر بالقوة المدركة مفكر بالقوة المدركة فالنظر النظر يعم الإنشائيات ويعم الخبريات الانشائيه التي هي التصورات منها تصورات هي قسم من الانشائيه والتصديقات التي هي الخبريات اما الاستدلال لا يجوز لك الاستدلال على مسائل التصورات مسائل التصورات فيها يسمى البحث فيها يسمى نظرا يسمى نظر اما التصديقيات فيسمى يسمى الاستدلال عليها يسا يسمى أو الاثبات ويسمى استدلالا وأظن يعني الكلام مفهوم إن شاء الله وسيفهم إن شاء الله في الدرس القادم بشكل أوضح بإذن الله جل وعلا. الحمد. بارك الله فيك يا شيخ. وردنا سؤال ثاني يا شيخ لو تسمح لنا يعني. السؤال يقول يقول المؤلف فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهمى كيف نخرج بالراجح والمرجوح من هذين البيتين حقيقة أنا ما فهمت السؤال ولكن أترك لك اللقظ يا شيخ أعيد لك السؤال مرة أخرى يا شيخ يقول المؤلف فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهم كيف نخرج الراجح والمرجوح من هذين البيتين تفضل يا شيخ معك الله هذه هي نفس المسألة مسألة الظن يعني الظن كما قلنا عند المتكلمين عند المتكلمين بخلاف يعني اللغه ولسان العرب الظن عندهم يعني عندهم مسالتين مساله ترجحت على مسألة مسألة ترجحت على مسألة فقلنا لكم بأن الطرف الراجح بأن الطرف الراجح هو الظن هو الظن والطرف المرجوح هو ما يسمى وهما هو ما يسمى وهمًا إذا نعيد ونقول يعني كما قلنا لكم كمثال أن لو أن دائرة الأرصاد الجوية قالت بأنه غدا ستأتي سيدخل على البلاد منخفض وستكون الغيوم كثيفة ورياح شمالية شديدة السرعة وستنزل درجات الحرارة إلى خمسة تحت الصفر فالآن يعني ويقولون بناء على ذلك يعني الراجح في ذلك الراجح في ذلك أنها ستمطر هذا الراجح يسمى ظنا الراجح يسمى ظنا وقد لا تمطر في اليوم الآخر وقد لا تمطر في اليوم الآخر فيسمى المرجوح يسمى وهما المرجوح يسمى وهم إذن إذا تساوى أمرين ورجح أحدهما على الآخر يسمى ظن والمرجوح يسمى وهما وإذا تساوى كلا الطرفين يسمى شكا عندهم يسمى شكا هذا يعني والله أعلم وجزاكم الله خير